يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة وأوضحنا معنى السموم في الآيات القرآنية التي يذكر فيها في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى وندخلهم ظلا ضليلا وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا وظل مي يحموم لا بارد ولا كريم وقوله في المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب وقوله هنا مي يحموم أي من دخان أسود شديد السواد ووزن اليحموم يفعول وأصله من الحمم وهو الفحم وقيل من الحم وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا الآية وقوله تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب بين بعض أسبابه فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين اي متنعمين وقد قدمنا ان القران دل على ان الاتراف والتنعم والسرور في الدنيا من اسباب العذاب يوم القيامه لان صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله كما دلت عليه هذه الايه الكريمه وقوله تعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا وقد أوضحنا هذا في الكلام على آية الطور المذكورة آنفا وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم بين ان من اسباب ذلك انهم قالوا ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما الايه جاء هذا المعنى موضحا في ايات كثيره كقوله تعالى وان تعجب فعجب قولهم ااذا كنا ترابا اانا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث آبائهم الأولين في قوله أو آباؤنا الأولون وأنه تعالى بين لهم أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم جاء ذلك موضحا في غير هذا الموضع مبينا فيه أن البعث الذي انكروا سيتحقق في حال كونهم أذلا صاغرين وذلك في قوله تعالى في الصافات وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم ينظرون وقوله أو آباؤنا الأولون قرأه عامة القراء السبعة غير ابن عامر وقالون عن نافع أوى آباؤنا بفتح الواو على الاستفهام والعطف وقد قدمنا مرارا أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف كالواو والفاء وثم نحو أوى آباؤنا أفأمن أهل القراء ثم إذا ما وقع قدمنا أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين الأول منهما أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها وهمزة الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف ولكنها قدمت عليه لفظا لا معنى لأن الأصل في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في محله والمعنى على هذا واضح وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التي هي الهمزة وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا لا رتبة قال عظم الله أجره وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية واختاره أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغن اللبيب. قال وهو الذي صرنا نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره الوجه الثاني هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي وأنها متعلقة بجملة محذوفة والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه وربما مال إلى غيره وعلى هذا القول فالتقدير أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون وما ذكره الزمخشري هنا من قوله إن قوله وآباؤنا معطوف على واو الرفع في قوله لمبعوثون وأنه ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة فإن هذا لا يصح وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله وحذف متبوع بدى هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر أو آباؤنا بسكون الواو قال رفع الله درجته وأكرم مثوبته والذي يظهر لي على قراءتهما أن أو بمعنى الواو العاطفة وأن قوله اباؤنا معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد ذكر خبرها جائز بلا نزاع لأن اسمها وإن كان منصوبا فأصله الرفع لأنه مبتدا في الأصل كما قال ابن مالك في الخلاصة وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وإنما قلنا إن أو بمعنى الواو لأن إتيانها بمعنى الواو معروف في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله جل وعلا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا لأن الذكر الملقى للعذر والنذر معا لا لأحدهما لأن المعنى أنها ألقت الذكر إعذارا وإنذارا وكذا قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي ولا كفورا وهو كثير في كلام العرب ومنه قول عامر بن معدي كرب قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع فالمعنى ما بين الملجم مهره وسافع أي آخذ بناصيته ليلجمه وكذا قول نابغة ذبيان قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي فحسبوه فألفوه كما زعمت ستا وستين لم تنقص ولم تزيد، فقوله أو نصفه بمعنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معها ليكون الجميع مئة حمامة فوجدوه ستا وستين ونصفها ثلاث وثلاثون فيكون المجموع تسعا وتسعين ثم حمامتها التي عندها والمروي في ذلك عنها أنها قالت ليت الحمام ليه إلى حمامتيه ونصفه قديه تم الحمام مية وقول توبة قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف وسوف نكمل حديث المؤلف حول الآية وقول الله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما في لقائنا القادم إن شاء الله آملوا أن يجمعنا اللقاء بكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته